إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إننا المنافقين والله يشهد إن المنافقين لكاذبون